فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الهفل والذي تولى كذره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 125. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها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 الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلون الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقرب والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوان او اخوانهم او بني اخوانهم أو بني خواتهن، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أو التابعين غير قل الإربة من الرجال او الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن نبي ليعلم ما يخفين من زينت وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا لما منكم والصالحين من عبادكم والائباكم ان يكونوا فقرا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوهم, فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما مال الله الذي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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقب من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يغشاه مَوْجٌ من فوقه موج من فوقه سحاب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 ثم بَيْنَهُ بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال, من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيُّ قَوْلٍ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هم الفائزون اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم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 هم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَهؤلاءِ كُمُ الفاسقونَ وأقِيمُ الصلاةَ وَأَتُّ الزَّكاةَ وَاتَّعُ الرسولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 والله بكل شيء عجيب